بمات معنى المجازات أي لما صبروا جعلنا منهم أئمة نعم ترش حروف سورة الأحزاب قال وقل بما يعملون اثنان عن ولد العالم قرأ ابو عمر بياء الغيب فيه واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا يا ابو عمر إن الله كان بما يعملون خبيرا فراء أبو عمر إن الله كان بما يعملون خبيرا هذا موضع الموضع الثاني يا أيها الذين منذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما يعملون بصيرا هكذا يقرأ أبو عمر بياه الغيب في بما يعملون في الموضعين وقرأ الباقون بتاء الخطاب في الموضعين بما تعملون خبيرا بما تعملون بصيرا وبالهمز كل اللاء واللياء بعده ذكى وبياء ساكن حجه ملأ ياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكنا والهمز زاكيه بجيلا قرأ ابن عامل عاصم حمزة والكسائي بياء ساكن بعد الهمز في لض اللائي هنا في صورة احزاب وفي صورة المجادلة وموضعين في صورة الطلاة وقرأ نافع ابن كثير وابو عمر بحذف الياء الا واختلفوا في الهمزة بعد في الهمزة بعد ذلك. تقول الناظم وبياء ساكن حجهم ملا أي أن أبو عمرو والبزي أبدل الهمزة يا ساكن مع المد الألف قبلها ست حركات مد لازم المخففها كذا. وما جعل أزواجكم الاي هكذا يقرأ أبو عمرو والبزي. وكلياء مكسورا لورشة أي أن ورشة يسهل الهمزة بينه وبين الياء مع المد والقصر. وما جعل أزواجكم الله تظهرون أو الله تظهرون وعنهما أي أن لأبي عمر والبزي وجه آخر مثل ورش وهو التسهيل بين بين مع التوسط والقصر هكذا وما جعل أزواجكم الله الظهرون أو الله تظهرون وقف مسكنا أيقفل أبي عبد الله والبزي وورش بإبدال الهمزة يا أنسا كنا مع مد الألف قبلة حركات هكذا اللاي ويجوز لهم الوقف بدون مع التسي مع تسييل الهمزة مع المد والقص في الألف التي قبلها هكذا اللاي أو اللاي نعم والهمزة زاكيه بجلا يقوم أن قمبلا وقالونا حقق الهمزة وصل وقفا هكذا اللا والخلاصة في لفظ اللائي في مواضيع الأربعة على النحو التالي قرأ أبو عمر والبزي بحف الياء ولهما في الهمزة وجهان وصلا ادالوها ياء ساكنة مع مد الألف التي قبلها ستة حركات اللائي تظهرون أو تسهيلها بين بين مع التوسط والقصر اللائي تظهرون اللائي تظهرون. تظهرون رأو ورش بحف الياء وله تسهيل الهمزة بين بين مع المد والقصر وصلا الله يتظهرون أو الله يتظهرون أما عند الوقف فلأبي عمرو والبزي وورش وجهان إبدال الهمزة يأساكينة مع المد المشبع في الألف قبلها أو الروم مع التسهيل مع المد والقصر كنبل وقالون بتحقيق الهمزة وصلنا وقفا ابن عامر والكوفيون بإثبات الياء بعد الهمزة في الحالتين ألا إيه. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعده قال وتظاهرون اضممه واكثر العاصم وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبنا وخففه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خففا وفلا قرى المرموع المشار إليه باسمه الصريح وتظاهرون اضممه واكثر العاصم قرى عاصم بضم... بضم التاء وكسر في لض... تظاهرون هنا في سورة الأحزاب وفي سورة المجادلة بضم الياء يظاهرون وقرأ غيره بفتح التاء تظاهرون وقرأ غيره بفتح التاء والهاء تظاهرون وفتح الياء والهاء يظاهرون كما سيأتي تفصيله المهم بالفتح الياء والهاء قوله وفي الهاء يخفف وامدد الظاء ذبلا قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وكساء في الهاء ومد الضاء قبلها في الموضعين بتخفيف الهاء ومد الضاء تظاهرون يظاهرون وقرأ غيرهم بدون أنف وتجديد الهاء في الموضعين بعد ذلك وخففوا ست أي قرأ عاصم وحمزة وكساء بتخفيف الضاء تظاهرون أو تظاهرون هنا وشددها غيرهم وخفف عاصم وحدهم في سورة المجادلة لأنه قال وهناك وفي قد سمعك ما هنا وهناك الضاء خففا أو فلا والخلاصة في كلمتي اللائي تظاهرون في سورة الأحزاب على النحو التالي قرى أبو عمرو البزي اللائي تظهرون والتقدم خلافهما في لفظ اللائي روا طنبل وقالون اللائي تظهرون اللائي تظهرون وورش مثلهما أن إلا أنه بتسهيل الهمزة اللائي تظهرون اللائي تظهرون ومرش مرش مدي ست حركات قرأ ابن عامر اللائي تظهرون اللائي تظهرون قرأ عاصم اللائي تظهرون قرأ حمزة الكسائي اللائي تظهرون والخلاصة في رأي يظهرون مواضيع سورة المجادلة على النحو التالي. قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو يظهرون قرأ ابن عامر وحمزة الكساء يظاهرون وقرى عاصم وحده يظاهرون وحق سحاب قصر وصل الظنون والرسول السبيل وهو في الوقف في حدى قرأ ابن كثير وابو عمرو وحفص وحمزة الكساء بحذف الألف في الظنون والرسول والسبيل وصلا وقرى غيرهم بإثباتها فَتَضِلُّونَ بالله الظُّنُونُ هنالك بِتُلِيَ يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ربنا بحذف الألف أصلا لابن كثير وأبي عمرو وحفص وحمزة الكسائي فتقرأ بالقراء بإثبات الألف أصلا قوله وهو في الوقف في حلا أي قرأ حمزة وأبي عمرو بحذف الألف في الكلمات المنقورة وقفا فاقفون وتظنون بالله الظنون الرسول السبيل بإسكان الله نعم والخلاصة في هذه الكلمات الثلاث قرأ ابو عمر وحمزة بحذف الألف في الكلمات الثلاث وصلا وقفا وقرأ ابن كثير وحفص والكسائي بحذفها وصلا وإثباتها وقفا وقرأ نافع ابن عامر وشعبه بإثباتها في الحالتين قرأ نافع ابن عامر وشعبه هكذا وتظنون بالله الظنون هنالك التولية ويخرؤون يَوْمَ تقلبو أُجُهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَى وَقَالُوا رَبَّنَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ بافعين. هكذا يقرأ نافع وابن عامر وشعبه نعم بعد أطال مقام الحفص ضمة والثاني عم في الدخان وأتواها على المدى ذو حلة روى حفص بضم الميم الأولى في يا أهل يترى لا مقام لكم لا مقام اسم كان من أقامه وقرأ نافع بن عامر قال والثاني عم في الدخان القراء نافع بن عامر بضم الميم الأولى في لف إن المتقين في مقام الأمين في سورة الدخان الموضع الثاني وقرأ الباقون بفتح الميم الأولى في الموضعين لا مقام لكم هنا في سورة الأحزاب وإن المتقين في مقام الأمين في الموضع الثاني في سورة الدخان مصدر قام أو اسم مكان منه أما موضع سورة الشعراء في قوله تعالى وكنوز ومقام كريم والموضع الأول في سورة الدخان وزروع ومقام كريم فمتفق على فتح الميم فيهما قولوه وآتوها على المد ذو حلاء أي قرأ ابن عامر والكوفيون وأبو عمرو بمد الهمز في ثم سئل الفتنة لأتوها بمعنى أعطوها وقرأ نخوا بن كثير بدون مادة هكذا لأتوها أي من الاتيان وفي الكل ضم الكسر أو ضم الكس في أصوات الندى وقصوا كفى حق يضاعف مفقرا وبلياء وفتح العين رفع العذاب حصن حسن وتعمل نأتب بالياء شملة قرأ عاصم بضم الحذف في لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هنا في سورة الأحزاب قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة هذا الموضوعان في سورة المنتحلة وهي لغة قيس وتميم وقرأ الباقون بكثرة في المقابل ثلاثة أسوة لغة الحجاز قوله وقصر كف حق مضاعف مثقلة قال قرأ ابن عامر وابن كثير وابو عمرو بدون Onion بعد الضاد وتجديد العين في لطه يضعف لها يضعف هكذا يقرأ ابن عامر وابن كثير وابو عمر وقرأ غيرهم بالالف وتخفيف العين يضاعف وبالياء وفتح العين وفتح العين رفع العذاب حصن حُسن قرأ ناسه والكوفيون بأبو عمر بالياء وفتح العين يضاعف مبنيا للمفعول ذا العذاب وضاعف لاء العذاب علأنه نائب فاعل وقال المسكوت عنهما وهما ابن كثير وابن عامر بالنون وكسر العين نضاعف مبنية للفاعل ونص نائب العذاب هكذا فيقر ابن عامر وابن كثير نضاعف لها العذابة فتكون القراءات على النحو التالي قرأ راحه قرأ نافع والكوفيون نضاعف لها العذاب قرأ ابن كثير وابن عامر نضاعف لها العذابه قرأ ابو يضاعف لها العذاب قرأ نافع والكوفيون يضاعف لها العذاب قرأ ابن كثير وابن عامر يضاعف لها العذاب قرأ ابو عمر يضاعف لها العذاب قوله وتعمل نؤتي بالياء شملالا قرأ حمزة والكسائي بياء في فيه ومن يقنت من منكن لله ورسوله ويعمل صالحا إثنان إلى لظ ومن يقنط وقرأها كذلك بياء الغيب فيه يؤتىها أجرها لضمير لظ الجلالة فتكون كرات حمزة وكسايها كذا ومن يقنط من كل لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتىها هكذا أقرأ حمزة وكساي وقرأ الباقون بتاء التأنيث ومن يقنط من كل لله ورسوله وتعمل صالحا وبالنون فيه يؤتىها أجرها مرتين وتعمل صالحا نؤتها نعم بعده قال وقرن وقرن فتح إذ نص يقول له ثوى يحل سوى, سوى البصري وخاتمه وكلا بفتح النما سادات نجمع بكسرات كفى وكثيرا نقطة تحت نفلا قرأ نافع وعاص بفتح القافى وقرن في بيوت كنا أو بيوت وقرنا وقرن فعل أمر من قررنا وقرأ الباقون بكسر القاف وقل من قر بالمكان أي من القرار يكون له ثوى أي قرأ هشام وعاصم وحمزه الكساء بها التذكير في وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أن يكون هكذا قرأ بالياء هشام وعاصم وحمزه الكساء بها التذكير وقرأ الباقون بتاء تأنيث أن تكون لهم الخيرة لأن لفظ الخيرة مؤنث مجازي فهيجوز تذكر الفعل وهيجوز تعنيف بعدها يحل سوى البصري أي قرأ القراء السبعة إلا أما عمرو البصري بالياء في لا يحل لك النساء بالياء لغير أبي عم. للفصل بين الفعل والفاعل وقرأ أبو عمرو بالتاء لا تحل لك النساء لأن الفاعل حقيقي التأنيف قوله وخات موقلة بفتح النما قرأ عاصم بفتح التاء في ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم بفتح التاء لعاصم وقرأ غيره وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم قرأ غير عاصم بكسر التاء وخاتمة قوله سادات نجمع بكسره كفى قرأ ابن عامر بألف بعد الدال وكسر التاء في وقالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا ساداتنا جمع سادة وقرأ الباقون بدون ألف وفتح التاء هكذا ساداتنا جمع تفسير قوله وكثيرا نقطة تحت نفلا أي قرأ عاصم بالباء في قوله تعالى والعنهم لعنا كبيرة أي أشد اللعن وقرأ البطن بالثاء والعلم لعنا كثيرا من الكثرة أي مرة بعد مرة انتهت سورة الأحزاب بعدها فرش حروف سورة سبب قال وعالم كل علام شاع ورفع خفضه عم من رجز اليم معا ولا على رفع خفض الميم دل عليمه ونخصف نش نسكت بها لياء شملانا قرى حمزة وكسائي بتشديد اللام والف بعدها في علام الغيب لا يعزب عنه علام الغيب هكذا يقرأ حمزة والكسائي بتشديد اللام والف بعدها وخفض المين علام الغيب على أنها صفة لي وربي قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب أو علام الغيب لحمزة والكسائي. قرأ نافع وابن عامر الذين قال عنهم الناظم ورفعوا خفضي عم قرأ نافع وابن عامر برفع الميم عالم الغيب على أنه خبر المبتلأ تقديره هو عالم الغيب باقي القراء يقرؤون بخفض الميم عالم الغيب صفة لكلمة وربي قل بلا وربي قوله من رجز أليم معن ولا على رفع خفض الميم دل عليمه يقرا ابن كثير وحفص برفع الميم فيه والذين زعوا في آياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم اليم برفع الميم هنا وفي سوره الجاثيه في سوره الجاثيه في قوله تعالى هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز اليم على انها نعتي عذاب عذاب من رجز أليم يعني عذاب أليم نعم. وقرأ الباقون بغض النين في الموضعين نعتا لكلمة رجز لهم عذاب من رجز أليم نعم لغير حفص وابن كثير ونقصف نشا نسقط بها الياء وشملالة قرأ حمزة الكسائي بالياء في إن يشأ يخصف بهم الأرض أو يسقط عليهم يشأ ويخصف ويسقط الكلمات الثلاث بالياء لحمزة الكسائي والكلمات الثلاث بالنون لباقي القرار إن نشأ نخصف وكلمات نسكف نعم وفي الريح رفع صحة من سأته سكون ونزته ماض وأبدله إذ حالا روى شعبة برفع لض الريح على أنه مبتدأ خبره مبتدأ مؤخر وخبره ولي سليمان فيروي شعبة سليمان ولي سليمان الريح سليمان الريح يقرأ الباقورة بالنصب على إضمار فعل أي وسخرنا لسليمان الريحة يقرأ باقي القراء ولسليمان الريحة على أنه منصوب بإضمار فعل أي وسخرنا لسليمان الريح من سأته سكون همزته ناض وأبدله إذ حلل روى ابن بسكون الهمزة في من سأته ما لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته ابن الزاقواني أقرأ بسكون الهمزة من سأته للتخفيف وقرأ نافع أبو عمر بإبدال الهمزة ألفا من ساته وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة من سأته مساكنهم سكنه واقصر على شذا وفي الكاف ففتح لمن فتبجل قرأ حص وحمزة والكسائي بسكون السين وحذف الألف في لغو مسكنهم وقرأ غيرو بفتح السين وأن بعدها وقرأ حفظ وحمزة بفتح الكاف وقرأ الباقول بكسرهم والخلاصة قرأ حفظ وحمزة لقد كان ليسباء في مسكنهم آية مسكنهم قرأ الكسائي لقد كان ليسباء في مسكنهم آية بكسر الكاف واسكن السين قبله مسكنهم وقرأ الباقول مساكنهم بفتح السين ممدودة وكسر الكاف مساكنهم نعم مجازي بياء وافتح الزايا والكفور رفع كم صاب اكل أضف حلا قال نافع بن كثير وابو عمرو وابن عامر وشوبة بياء مضمومة وزايا وافتوح فيه وهل يجازا إلا, إلا الكفور على بناء الفعل المجهول ورفض الكفور مرفوع على نائب فاعل وقرأ الباقون بدون مضمومة وزي مكسورة وهل نجازي إلا الكفورة نجازي مبنية للمعلوم ونصب لفظ الكفورة على أنه به وهل نجازي إلا الكفورة نعم أقل أضف حلا أي قرأ أبو عمرو بدون تنوين في لغض زواتي أقل خمط زواتي أقل خمط على أنه مضاف إلى خمط وخمط مضاف إليه فتصير قرأة أبي عمرو هكذا أقل خمط وقرأ الباقون بالتنوين ذواتي اوكل خمط ونفع ابن كثير اقرام اوكل خمط بقطعه عن اضافة وجعله عطف بيان يحق لي وانباعد بقصر مشددا وصدق للكوفي جاء مثقلة قرأ ابن كثير ابو عمر وهشام بتشديد بتشديد العين بالالف قبلها فقالوا ربنا فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا بعيد بين أسفارنا هكذا يقرأ ابن كثير وابو عمرو وعيشان فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وقرا الباقون بآلف بعد الباء وكسر العين مخففة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا باعد على وزن فاعل بعدها قال وصدق للكوفي جاء مثقلا وصدق الكوفي جاء مثقلا. قرأ عاصم حمزة والكسائي بتشديد الدال فيه ولقد صدق عليهم إبليس من ولقد صدق معدى بالتطعيف وقرع الباقون بتخريف الدال ولقد صدق عليهم نار وفزع فتح الضم والكسر كامل ومن أل نضم حلو شرع تسلسلة قرأ ابن عامر بفتح الفاء والزاي في. حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع مبنيا للفاعل والضمير يعود لله عز وجل وقرأ الباقون بضم الفاء وكسر الزاي حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع مبنيا للمفعول ونائب الفاعل الجار والمزور عن قلوبهم ومن أذن أضم حلو شرع قرأ أبو عمرو وحمزة الكسائي بضم الهمزه فيه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أذن له مبنيا للمحول ونأب الفاعل له الجار والمجرور وقرأ الباقون بفتح الهمزة مبنيا للفاعل إلا لمن أذن له وهو الله عز وجل وفي الغرفة التوحيد فاز ويهمز التناوش حلوى صحبة وتوصل قرأ حمزة بسكون لله الراء وحذف الألف فيه وهم في الغرفة آمنون على عفراد وهم في الغرفة آمنون وقرأ الباقون بضم الراء وإثبات الألف وهم في الغرفات آمنون على الجبل وقرأ الباقون بضم الراء وإثبات الألف وهم في الغرفات آمنون على الجبل قوله ويهمز التناهش حلوا صحبة قرأ ابو عمر وحمزة والكسائي وشعبة بأنزة مضمومة بعد الألف في وأن لهم التناوش فيكون مددا متصلا وكل على حسب نذابي في المد المتصلا ومعنى خرجة التناوش أي التناوي وقرأ الباقون بواب مضمومة هكذا التناوش ويكون مدا طبيعيا والمعنى واحد قوله واجري عبادي ربي الياء مضافها اي هذه الاضافه الوارده في سوره سبا وهي على النحو التالي اولا كلمه اجري في ان اجري الا على الله يبتح فيها نافع وابو عمرو وابن عامر وحفص وينسكلوها غيرهم فر نافع عمر وابن إن أجري إلا على الله وهم بعد كلمة عبادي وقليل من عبادي الشكور هكذا يقرأ حمزة بالإسكان وقليل من عبادي الشكور وغيره يقرأ وقليل من عبادي الشكور كلمة ربي في ربي إنه سميع يفتح نافع أبو عمرو ويسكنها الباقول وبهذا نقول انتهينا من سورة سبب بعدها باب بعد فرش حروف سورة فاطر قال وقول رفعوا غير الله بالخضش وكلا قرأ حمزة والكسائي بخض الراء في هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله بخض الراء لحمزة والكسائي نعتا لكلمة خالق على اللغم هل من خالق غير الله وقرأ الباقر بالرفع صفة على المحل هل من خالق غير الله والتقدير هل خالق غير الله ونجزي بياء ضمه مع فتح زائي وكل به وهو عن والد العالم قرأ ابو عمرو بياء مضمومه وزائي مفتوعه فيه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك يجزى كل كفور يجزى الفعل مبنيا للمفعول ورفع لفظ كل على كله على أنه نائب فعل، كذلك يوجز كل كفور، هكذا يقرأ أبو عم، ويقرأ الباقون بنور مفتوحة وزين مكسورة، كذلك ناجزي كل كفور، ناجزي الفعل مبني للفاعل ولفظ كل مفعول به منصوب، وفي الصيغة المخفوضة حمزة سكونه فشل، بينات قصر حط فت على قرأ حمزة بسكون همزة لغض السيء المجرور فيه ومكر السيء يسكن الهمزة وصلا ووقفا ووصلاً إجراء لها مجرى الوقف هكذا استكباراً في الأرض ومكر السيء ولا يحيق مكر السيء ولا نعم وإذا وقف عليها يبدونها أيام خالصة استكباراً في الأرض ومكر السيء وقرأ الباقولة بخفضها وصلا وسكونها وقفاً استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا وإذا وقف ومكر السيء هشام إذا وقف يبدلها يوم خلص ومكر السيء أو بالروم مع تسيل السيء أما لف ولا المكر مكر السيء إلا بأهله المرفوع السيء فمتفق على رفعه لكل القراء بعد قال بينات قصر حق فتن على أو بينات قصر حق فتن على. قرأ ابن كثير أبو عمر وحمزة وحفص فهم على بينة منه بينة منه بدون ألف بلقض بينة على الإفراد وقرأ الباقون بألف فهم على بينات منه على الجمع هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وهذا تطريق من إفراد السبع من قبله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا <تصفيق>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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ يحلون مِنْ, من ولؤلؤ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولؤلؤ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولولو جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولولو ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن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 الذي احل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الذي احل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب